ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين وأن يبإذنا ربه ما استني الضر وأنت أرحم الراحمين فاتجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وَاسْمَعِ الْوائِدِينَ وَذِكْرُ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ الَّذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى بَنَا دَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاتجرنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكرنيا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَوْشِيَ